الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد اهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فمعاشر الإخوة الفضلاء نواصل كلامنا عن علم مقاصد الشريعة وكنا في آخر المجلس الماضي قد بدأنا الكلام عن تاريخ مقاصد الشريعة وقلنا إنه من هذه الجهة نقسم تاريخ مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أو إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة الوجود والنشأة وتكلمنا عنها وهي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم في زمن الصحابة ثم في زمن التابعين والأئمة وتلاميذ الأئمة وأما المرحلة الثانية فهي مرحلة الاهتمام والإبراز بدون إفراد أي أنه بدأ فيها بالاهتمام بقواعد المقاصد وإبراز مق... قواعد المقاصد لكن بدون إفرادها بعلم مستقل، وقلت إن هذه المرحلة تبدأ بإمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان حيث اهتم بإبراز مقاصد الشريعة وتبعه على ذلك تلميذه الغزالي ثم حدث تقدم كبير في الكلام عن مقاصد الشريعة بمجيء الإمام العز بن عبد السلام حيث اهتم بمقاصد الشريعة وتكلم عنها لا سيما في باب المصالح والمفاسد وهذا قسم كبير من قسم مقاصد الشريعة ثم تطور الكلام عن مقاصد الشريعة تطورا كبيرا بمجيء الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات وقلت يا إخوة إن الإمام الشاطبي رحمه الله تلميذ للمقري الإمام المقري المالكي وأن الإمام المقري كان شديدا الاهتمام ببيان مقاصد الشريعة في مجالسه فكان إذا تحدث عن مسألة تحدث عن مقاصد الشريعة فيها وإذا أورد نصا بين مقاصد الشريعة فيه وهذا كما قلت غلب على علماء المالكية لغلبة قاعدة الاستصلاح عندهم فتأثر الإمام الشاطبي بهذا المنهج تاثرا كبيرا فاهتم بمقاصد الشريعة فاتى بقواعد لم يسبق إليها من جهة التقعيد وإن كانت موجودة لكنها لم تقعد في هذا الكتاب العظيم الذي عرف عند الناس بالموافقات كاد الشاطبي رحمه الله أن يفرد المقاصد بعلم مستقل لكنه لم يفعل إذ أنه جعل قسما كاملا من كتاب الموافقات في المقاصد، والموافقات كما تعلمون كتاب يعد من كتب أصول الفقه لكن الشاطبي له منهج خاص استقل به عن غيره من العلماء في أصول الفقه الشاطبي بحث أصول الفقه من جهتي من جهة الاستقراء فبنى تقرير المسائل الأصولية على الاستقراء ومن جهة الربط بأسرار الشريعة فيقرر القاعدة الأصولية مربوطة بأسرار التشريع وجعل قسما من هذا الكتاب القيم للمقاصد وقال في أوله كتاب المقاصد والحظوا يا إخوة أنه لم يقل كتاب مقاصد الشريعة ولم يقل مقاصد الشارع وإنما قال المقاصد فقال كتاب المقاصد والمقاصد التي ينظر فيها قسمان أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والآخر يرجع إلى قصد المكلف إذن المقاصد عند علمائنا تنقسم إلى قسمين كما قدمنا مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين قال فالاول يعتبر من جهه قصد الشارع في وضع الشريعه ابتداء ما قصد الشارع في وضع الشريعه اصلا ومن جهه قصده في وضعها للافهام يعني الشارع قصد وضع الشريعة وله مقاصد في وضع الشريعة وله حكم ايضا قصد وضعها للإفهام فجعلها مفهومة هذه المقاصد هي التي سميت بمقاصد وضع الشريعة للإفهام قال ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها يعني الشارع وضعها وله في ذلك مقاصد ثم جعلها مفهومة وله في ذلك مقاصد ثم جعلها للتكليف بها وله في ذلك مقاصد هذه ثلاثة أنواع ثم قال ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها في دخول المكلف تحت حكمها هذا النوع الرابع وضعها للتكليف ثم قصد أن يدخل المكلف تحت حكمها قال رحمه الله فهذه أربعة أنواع ثم تكلم عنها وبينها ووضع لها قواعد ثم تكلم عن ما يرجع إلى مقاصد المكلفين، ووضع رحمه الله تقسيمات المقاصد، فقسم المقاصد تقسيما بديعا، وأبدع في هذا التقسيم. وأما المرحلة الثالثة في تاريخ المقاصد التي أسميناها بمرحله الإفراد. والتمييز ففي هذه المرحلة كتبت كتب باسم مقاصد الشريعة وأفرد فيها علم مقاصد الشريعة عن علم أصول الفقه وأول من عرف بذلك هو مفتي تونس الأكبر محمد الطاهر بن عاشور المتوفى ثلاث وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة ألف وثلاثمائة وثلاث وتسعين من الهجرة كتب كتابا باسم مقاصد الشريعة الإسلامية والذي دعاه إلى وضع هذا الكتاب يا إخوة أنه هاله الخلاف الموجود بين المسلمين وجد الخلاف قائما بين المسلمين ووجد أن هذا الخلاف قاد إلى مفاسد منها التعصب لأقوال الرجال ومنها البغض بين المسلمين فأصبحت ترى ولازلت ترى الحنفية مثلا يبغض الشافعي والشافعية يبغض الحنبي والمالكية يبغض الحنبلي ونحو هذا فهاله ما راى فتفكر ما الذي يقطع هذا النزاع كيف نتخلص من هذا البلاء فقال ان الاولين وضعوا اصول الفقه فلم يحققوا قطع النزاع بل زاد النزاع فلا بد من وضع شيء يقطع النزاع او يخففه فقال ان الذي يقطع ذلك هو مقاصد الشريعه فالف هذا الكتاب رغبة في تقليل الخلاف وفي تحقيق الانصاف عند دراسة الأقوى وكتب مقاصد الشريعة وكتابته في الحقيقة أيها الاخوه تأملية أكثر منها تأصيلية يعني كتب على طريقه التامل والنظر وليس على طريقه التقصيل والتقعيد هذا في الغالب ولذلك يغلب على الكتاب النثر المرسل غير المقعد وقد اخذ ما جاء به الشاطبي وزاد عليه ثم توالت المؤلفات في علم مقاصد الشريعة وأقول إنه ما من كاتب كتب في علم مقاصد الشريعة إلا كان عاله على الشاطبي وابن عاشور والأصل هو الشاطبي فلم يكتب أحد كتابا في مقاصد الشريعة إلا وهو دائر في فلك ما كتبه الشاطبي وما قرره الطاهر ابن عاشور فهذه هي مراحل تاريخ مقاصد الشريعة واما اثبات مقاصد الشريعه وهو لب الموضوع فيتكلم عنه من جهتين الجهه الاولى اثبات وجود المقاصد اصلا هل للشارع مقاصد وحكم من التشريع او ليس له ذلك والجهة الثانية الطرق التي تعرف بها المقاصد إذا ثبت أن للشارع مقاصد فكيف نعرفها أما الجهة الأولى أيها الإخوة فتقوم على مسألة عقدية إذا أثبتت أثبت وجود المقاصد واذا نفيت نفي وجود المقاصد الا وهي مساله تعليل افعال الله واحكامه اي هل يشرع الله عز وجل لشيء من مراده أو أن الله سبحانه وتعالى يشرع لأنه يريد أن يشرع ويحكم فقط لا لحكمة وإذا كان يشرع لحكمة فهل هذه الحكمة عائدة إليه سبحانه أو عائدة إلى المخلوقين هذه المسألة المشهورة عند أهل العلم بمسألة تعليل أحكام الله وأفعاله وهي من المسائل الكبرى في أصول الدين هل يشرع الله عز وجل لحكم او انه يشرع لانه يريد ان يشرع لا لحكمة هذه المسألة في اصلها اختلف المسلمون الى قولين. القول الاول قول اهل السنة والجماعة وكثير من المنتسبين للإسلام إن الله يشرع لحكم مقصودة وغايات محمودة أهل السنة والجماعة يقولون الله عندما شرع الأحكام كان يريد منها الحكم كان يريد منها الحكم فالله يشرع لحكم مراده مقصودة والقول الثاني هو قول الاشاعره قالوا فيه ان احكام الله لمحض المشيئه وليست معلله وليست للحكم ليست للحكم وانما لمحض المشيئه لانه شاء ان يحكم ومما ينبغي أن ننبه عليه هنا أن المعتزلة وافقوا أهل السنة والجماعة في القول بأصل التعليل لكنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في أمور في هذه المسألة منها أن أهل السنة والجماعة يصفون الله سبحانه بأنه حكيم أما المعتزلة فينفون ذلك يقول حكيم بلا حكمة حكيم بلا حكمة كقاعدتهم في صفات الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة يثبتون الحكم في أحكام الله سبحانه وتعالى من باب التفضل من باب إحسان الله إلى خلقه من باب فضل الله على خلقه من باب بر الله بخلقه أما المعتزل فيوجبون ذلك على الله ويقولون ذلك واجب على الله من باب المعاوضة يقولون هذه معاوضة المكلف يكلف والله يجب عليه أن يشرع لهذه الحكم وأن يعاوض المكلفين على هذا والأمر الثالث يا إخوة أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى يشرع لحكمة وهذه الحكمة تتنوع إلى نوعين. النوع الأول حكمة راجعة إلى الله سبحانه وتعالى فالله يشرع ويأمر بالشيء لأنه يحبه ويرضاه فأمرنا بالصلاة لأنه يحب الصلاة ويرضاه وأمرنا بالصوم لأنه يحب الصوم ويرضاه وينهى عن الشيء لأنه يبغضه ويأباه فالله نهانا عن الزنا لأنه يبغض الزنا ونهانا عن الغيبة لأنه يبغض الغيبة وهذه الحكمة راجعة إلى الله سبحانه وتعالى والنوع الثاني حكمة راجعة إلى المخلوقين فيها إصلاح المخلوقين في المعاش والمعاد. إصلاح المكلفين في المعاش والمعاد أما المعتزلة فينفون الحكمة الراجعة إلى الله سبحانه وتعالى ويقول إنما الحكمة في التشريع راجعة إلى المخلوقين فقط راجعة إلى المخلوقين فقط وبهذا يا إخوة يتبين لنا أن المعتزلة وإن وافقوا أهل السنة والجماعة في إثبات التعليل إلا أن بينهم وبين أهل السنة والجماعة في المسألة بونا بعيدا فليس القول واحدا وإنما الاتفاق في أصل القول ولا شك أيها الاخوه أن المتأمل في النصوص يعلم علم اليقين أن القول الذي يجب اعتقاده والقول به هو قول أهل السنة والجماعة فلربنا سبحانه وتعالى في تشريعه حكم قد نعلمها وهذا الغالب وقد يخفيها عنا لحكمة فالله له في تشريعه حكم هذه الحكم قد نعلمها وقد يخفيها عنا ربنا سبحانه وإخفاؤها لحكمة فما نعلمه فيه إصلاحنا وما يخفى علينا في إخفائه إصلاحنا فمثلا من جهة التشريع الله عز وجل أعلمنا بمواقيت الصلوات ففي علمنا بمواقيت الصلوات اصلاحنا وأخفى عنا عين ليلة القدر في رمضان أعلمنا بأنها في رمضان وأعلمنا أنها في العشر الأواخر واخفى عنا عينها وفي اخفائها غاية الحكمة لان العباد يركنون الى الكسل غالبا ولو علموا عين ليلة القادر لفاتهم خير كثير في رمضان وهذا تراه بأم عينك في كثير من الناس الذين يعتقدون أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين تجدهم يفرطون في الشهر كله وفي العشر كلها إلا في ليلة سبع وعشرين من غير عذر ولا بأس فإخفاء هذا عنا في غاية الحكمة فنقول لربنا سبحانه وتعالى في شرعه حكه علمنا منها الأكثر وفي ذلك إصلاحنا وأخفى عنا البعض وفي ذلك إصلاحنا وفي كل حكمة وفي كل حكمة وقد دل على قول أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول دل على وجود الحكم الكتاب والسنة والإجماع والمعقول أما الأدلة من الكتاب والسنة فأكثر من أن تسرت وذلك ما تقدم معنا يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل القرآن والسنة مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتقدم معنا أنه قال لو كان ذلك في مئة موضع أو مئتين لسقناها لكنها تزيد على ألف موضع بطرق متنوعة ويقول الشاطبي رحمه الله ولنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع انظروا كلام أهل العلم قال ونقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية أي في علم العقيدة مسلمة في هذا الموضع لأنه في هذا الموضع في أصول الفقه في تقرير الأحكام الجميع يسلم بها لكن الأشاعر إذا جاءوا في العقيدة لا يسلمون بها وإذا جاءوا إلى أصول الفقه والفقه سلموا بها ولذلك قال مسلمة في هذا الموضع وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا قال وهذه دعوة لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فساد وليس هذا موضعا لذلك وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة أين زعم هذا في أصول الدين بينما في أصول الفقه هو يثبت القياس ولا يمكن أن يثبت القياس إلا إذا أثبت الحكمة ولذلك اضطر إلى إثباتها فوجد التناقض هناك ينفيها ويحمل على من يثبتها وهنا مضطر إلى إثباتها فأراد التخلص فجاء ببعض التعليلات كلها ساقطة ولذلك رد عليه من؟ الأشاعرة الأشاعرة بين كلامهم في أصول الفقه وأصول الدين تناقض فأرادوا الجمع فكل منهم جاء بجمع أبطله الآخر من الأشاعرة فالإمام الشاطب يقول وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة كما أن أفعاله كذلك وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين قال ولما اضطر أي الرازي في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفه للحكم قال العله هي العلامة المعرفه للحكم فقيل له هل هي مقصودة او ليست مقصودة ان كانت مقصودة جاز القياس وان لم تكن مقصودة لم يجز القياس فلم يكن في هذا الكلام فائدة اعني من جهة التخلص من التناقض قال ولا حاجة الى تحقيق الامر في هذه المسألة اعني الكلام مع الرازي يعني الشاطبي يعني الكلام مع الرازي قال والمعتمد هو أن استقرينا من الشريعه انها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره فان الله تعالى يقول في بعثه الرسل وهو الاصل رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فقال في بعثه الرسل لألا يكون للناس فأثبت حكمة من بعثه الرسل وهو أصل التشريع قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي قال في بعثه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو نبينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ففي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم حكمة عظيمة وهو كونه رحمة للعالمين ومحمد صلى الله عليه وسلم كما قرر أهل العلم رحمة للعالمين جميعا من الجن والانس والكفار والمسلمين رحمة لمن آمن به ولمن لم يؤمن به وقد بينت هذا في مواطن كثيرة من دروسي قال رحمه الله وقال في أصل الخلقه التي هي أفعال الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فعلل الخلق خلق السماوات والأرض بهذه العلة العظيمة وهي علة ابتلاء خلقه وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال رحمه الله وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى كقوله بعد آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم فهذا بيان لحكمه الامر بالوضوء ان الامر بالوضوء ليس لل... لاعناه الامه وانما لتطهيرها تطهيرها الحسي والمعنوي الوضوء يا إخوة فيه الطهارة الحسية والمعنوية يطهر الإنسان أعضاءه ويتطهر من ذنوبه فالذنوب تخرج مع الماء في الوضوء وقال في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فعلل فرضية الصيام بتحقيق التقوى وقال في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر آيات كثيرة رحمه الله عز وجل تدل على هذا ثم قال وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم أي مفيدا للقطع واليقين فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع الشريعة أن الأمر مستمر في جميع الشريعة وقال البيضاوي والبيضاوي من الأشاعرة صاحب المنهاج في أصول الفقه قال إن الاستقراء دل على أن الله سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد إن الاستقراء دل على أن الله سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد فهذه الأدلة من الكتاب والسنة وهي متواترة وأما الإجماع فقد أجمع العلماء بل أجمع العقلاء <تصفيق> على أن الله شرع الشرع لمصالح العباد وقد نقل هذا الإجماع جمع من أهل العلم منهم علماء الأشاعرة فمثلا يقول ابن الحاجب وهو من الأشاعرة الأحكام شرعت لمصالح العباد بدليل اجماع الامه الأحكام لمصالح العباد بدليل إجماع الأمة. ويقول القرطبي رحمه الله في التفسير لا خلاف بين العقلاء لا خلاف بين العقلاء في أن شرائع الانبياء قصد بها مصالح الخلق الدينيه والدنيويه وأما المعقول تستدل أهل السنة والجماعة على قولهم بالمعقول من جهات منها أن في إثبات الحكمة والتعليل اثباتا لكمال الله سبحانه وتعالى ولاحسانه إلى خلقه قالوا نحن إذا اثبتنا أن الله يشرع لحكمة. فإن نثبت كمال الله سبحانه وتعالى فله العلم الكامل وله الحكمة الكاملة وله الإحسان الكامل والوجه الثاني قالوا إن الله عند تشريع الأحكام لا يخلو إما أن يكون مريدا للحكم إما أن يكون مريدا للحكم وإما أن لا يكون مريدا لها لابد من هذا أو هذا وكونه غير مريد للحكم إما أن يكون لعدم علمه السابق بها لعدم إما أن يكون لعدم علمه السابق بها وإما أن يكون لعدم حكمته وإما أن يكون لعجزه إما أن يكون لعدم علمه بها فجاءت هكذا لأن الأشاعر يا إخوة لا ينفون وقوع الحكم لكن ينفون إرادتها فإما أن يكون غير عالم بها وإما أن يكون غير حكيم وإما أن يكون عاجزا وكل هذه باطلة هذه الثلاثة باطلة فتعين أن يكون الله عز وجل مريدا للحكم عند التشريع بعبارة أخرى يا إخوة أهل السنة والجماعة يقولون يقولون للأشاعرة هذا الشرع الموجود هل ترتبت عليه حكم او لم تترتب قالوا ترتبت عليه حكم الحكم مشاهده لا يمكن انكارها في القصاص حياه فجاء اهل السنه وجماعة قالوا لهم هذه الحكم هل هي مراده لله عند التشريع او ليست مراده قالوا ليست مراده قالوا كونها غير مرادة عند التشريع لا تخلو من أمور إما أن يقول لأن الله لم يعلم بها فجاءت هكذا وهذا باطل وإما أن يقول لكونه غير حكيم سبحانه وهذا باطل وإما أن يقول لعجزه عن أن يريدها وهذا باطل فلم يبقى إلا أن تقولوا إنه مريد لها فهذه دلالة المعقول على قول أهل السنة والجماعة الأشاعر الذين يسمون بنفاة الحكمة والتعليل لهم شبه استقصاها ابن القيم رحمه الله وأبطلها جميعا لكني تأملتها فوجدتها لا تخرج عن أمرين البتة. الأمر الأول يقولون لو كانت احكام الله وافعاله معلله لما خلا فعل ولا حكم من الحكمه لو كانت أعلى افعال الله واحكامه معلله لما خلا فعل ولا حكم من الحكمه ونحن نرى ان بعض الافعال وبعض الاحكام لا حكمه فيها وبالتالي هذا يدل على أنها ليس هنالك حكمة مراده والجواب يا إخوة أن القرآن والسنة مملوءان بإثبات الحكم وهذا يدل على أنها مقصودة والله سبحانه وتعالى قد أظهرنا على كثير من الحكم وأخفى عنا بعض الحكم وخفاؤها عنا لا يعني عدم وجودها كما أن الحكمة قد تخفى على عالم ويعلم بها عالم آخر فهل خفاؤها عن ذلك العالم يعني عدم وجودها؟ الجواب لا فخطاؤها عنا لا يعني عدم وجودها وأيضا لا نسلم لكم خلوة ما ذكرتم من أمثلة من الحكم لأنهم قالوا نحن نلزمكم بإلام الأطفال الأطفال يقع لهم الألم أو لا يقع لهم الألم قلنا يقع لهم الألم الطفل يتألم يبكي قالوا هذا هذا ليس فيه حكمة قالوا لا حكمة في إيلام الأطفال وهذا من أفعال الله سبحانه وتعالى قلنا لا نسلم لكم أنه لا حكمة فيه بل نحن نقطع أن فيه حكمة هذا الأصل قد نعلمها وقد لا نعلمه ولو تاملنا المساله لوجدنا حكما في ذلك منها ان في ايلام الاطفال نفعهم لان الطفل لا يزجره عن الضار الا الالم كيف ينزجر الطفل عما يضره تقول هذا يصلح هذا لا يصلح ما يفهم تراقبه دائما ما تستطيع لكن إذا تألم انزجر لو وضع الطفل يده على النار آلمته يده يرجع مرة أخرى لا يرجع وهذه حكمة عظيمة مناسبة للمقام لأن الطفل لا يمكن أن يحفظ ولو من جهة والديه من كل وجه كما أن في ذلك تهيئتهم لتحمل التكاليف لأن الذي لا يعرف إلا النعيم لا يتمكن من تحمل التكاليف فالنعيم لا يدرك بالنعيم نعيم الجنة لا يدرك بنعيم الدنيا والراحة في الجنة لا تدرك بالراحة في الدنيا ففي إيلام الأطفال تعويد لهم على تحمل التكاليف ايضا قالوا نلزمكم بخلق الشرور الله خلق الشرور ولا حكمة فيها نقول ايضا لا نسلم لكم أنه ليس فيها حكمة بل فيها حكمة عظيمة وهي أن يتبين الخير من الشر فمن أعظم طرق معرفة الخير أن يعرف الإنسان الشر ولذلك ماذا قال عمر رضي الله عنه قال إنما ينقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية فنحن نعرف خير العفة إذا رأينا شر الزنا والعياذ بالله هذه من الطرق نعرف عظم التوحيد إذا رأينا الشرك الموحد في البلدان التي يقع فيها الشرك الذهاب لأصحاب القبور والنذر لهم والذبح لهم يعظم إيمانه بالتوحيد فهذه من الطرق وليس الطريق الأوحد لكنه من الطرق فهذه من الحكم العظيمة والأمر الثاني الذي تعود إليه شبه النفاة انهم قالوا ان اثبات التعليل يلزم منه حاجة الله الى غيره ففي اثبات التعليل تنقص لله تعالى والجواب عن هذه الشبهة يا اخوه ان هذا الامر مخالفة للعقل الصريح ان القول ان اثبات الحكمة فيه تنقص لله مخالف للعقل الصريح فإن العقل الصريح يدل على أن كون الله عز وجل يشرع لحكمة مراده تقع ويرأى أثرها فيه إثبات كمال الله سبحانه وتعالى وأن نفي ذلك عنه فيه تنقص لله سبحانه وتعالى فالأليق بالكمال في العقول هو ما دل عليه المنقول وهو أن الله عز وجل يشرع لحكم وأن مصالح التشريع الواقعة المدركة التي لا تنكر كان الله عز وجل يريدها عند التشريع فهذا هو الأليق بكمال الله سبحانه وتعالى كما يجاب يا إخوة وهذه قاعدة عامة في الإثبات بأن ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيه الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى وان نفيه عنه فيه تنقص له سبحانه وتعالى وهذه قاعده عامه في الاثبات يا اخوه ما اثبته الله لنفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيه الكمال المطلق له سبحانه وتعالى ونفيه فيه تنقص لله سبحانه وتعالى كما يجاب يا إخوة عن هذه الشبهة بأن هذا الكلام منقوض منقوض كيف؟ نقول لو صح هذا الكلام للزم في جميع المسببات مع أسبابها وهذا باطل بالاتفاق فالملزوم مثله هذه هي هذه المسألة العظيمة لكن بقي أن نشير إلى مسألة أو رأي يتعلق بها يحسن أن نورده وهو رأي الظاهريه في المسألة طبعا يا إخوة أنتم تعلمون أن ابن حزم رحمه الله في أصول الدين مضطرب في أصول الدين مضطرب تارة يثبت وتارة ينفي في كتاب يثبت وفي كتاب آخر ينفي ما أثبته في الكتاب الآخر وسبب هذا يا إخوة أنه يتردد بين أصله وما هو معلوم في علماء زمنه أصله الأخذ بظواهر النصوص وظواهر النصوص تقتضي الاثبات والمعلوم في زمنه وفي البلاد التي حوله هو النفي او ما يسمى بالتأويل بناء على العقل فتارة يصرح بالعقل فينفي ويؤول وتارة يصرح بظواهر النصوص ويثبت لكن ما رأيه ورأي الظاهرية في هذه المسألة ولماذا نتكلم عن رأي في هذه المسألة بالخصوص لأن المعلوم يا أخوة أن الظاهرية ينفون القياس ولا يمكن نفي القياس إلا إذا نفيت الحكمة والمقاصد فهل الظاهرية ينفون الحكم والمقاصد أو يثبتون الحكم و المقاصر. تأملت كلام ابن حزم تأملا طويلا فوجدت في كلامه نفيا صريحا للحكم وجدت في كلامه نفيا صريحا للحكم ووجدت في كلامه اثباتا صريحا للحكم وتأملت في الكلام فوجدت أن ما رد هذا التردد في المسألة هو تردده بين أصلين الأصل الأول الأخذ بظواهر النصوص فإذا كان يأخذ بظواهر النصوص فلا بد أن يثبت الحكم والتعليل والأصل الثاني نفيه للقياس وإذا كان ينفي القياس فلا بد أن ينفي الحكم والتعليل لكنني وجدت أن كلامه يمكن أن يجمع بينه فنقول إن ابن حزم رحمه الله يثبت الحكم في التشريع لكنه يثبتها قاصرة على ما ورد به النص فقط ولا يعديها إلى غير المنصوص فهو يثبت الحكم التي وردت في النصوص ويجعلها قاصرة على النص لا تتعدى إلى غيره إذا ما الذي ينفيه ينفي الحكمة المستنبطة فإذا لم ينص على الحكمة فلا تكون هناك حكمة وينفي الحكمة المتعدية الى فرع اخر ويثبت الحكمه المنصوص عليها القاصره هذا هو الذي يظهر لي والله اعلم في راي الامام ابن حزم وهو راي الظاهريه في المساله نعم ابن حزم مثلا في الحكمه من الوضوء يثبت انها للتطهير انها للتطهير ويقول هذه الحكمه قاصره على النص في الربا يثبت قضيه المماتله وعدم عدم لكن يجعلها قاصرة على المنصوص عليه اما التعديه الى فرع اخر الذي يسمى بالقياس يقول لا الحكمة التي نثبتها هي ما جاء بها النص ونجعلها في النص فقط ولا ننقلها الى فرع اخر اما ان تستنبط حكمة لم ينص عليها فلا ولو بطرق صحيحة ان تعدي بالحكمة فلا وهذا خلاص طراء الظاهريه إذا ثبت يا إخوة ونخدم بهذا إذا ثبت أن التشريع لحكمة فإن أهل السنة والجماعة يقولون إن الحكمة تتنوع إلى ثلاثة أنواع وهذا مهم جدا أهل السنة والجماعة يقولون الحكمة في التشريع تتنوع إلى ثلاثة أنواع النوع الاول النوع الأول حكمة في المأمور به ويمكن أن يدركها العقل الحكمة في المأمور به ويمكن للعقل أن يدركها كالحكمة في الصدق مثلا قالوا هذه الحكمة في نفس الصدق ويمكن أن يدركها العقل وإذارة العقلاء جميعا يتفقون على فضل الصدق العدل الأمر بالعدل الحكمة في المأمور به الذي هو العدل ويمكن أن يدركها العقل والنوع الثاني حكمة في المأمور به أيضا لكنها لا تعرف إلا بالشرع لا تعرف إلا بالشرع كالأمر بالصلاة والصيام والزكاة فيها حكم عظيمة لكنها لا تعرف إلا بالشرع والنوع الثالث حكمة في الأمر لا في المامور به الحكمة أين؟ في الأمر لا في المامور به وهذا يعرف عند أهل العلم يا إخوة بأمر الابتلاء امر الابتلاء ما مثاله امر ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه اسماعيل امر ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه اسماعيل فيه حكمه لكن الحكمه ليست في الذبح وانما الحكمه في الامر ابتلاء لابراهيم عليه السلام ولذلك لما تحققت الحكمه وهي امتثال ابراهيم عليه السلام لم يقع الذبح فدي إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم هذا يسمى بأمر الابتلاء وهو قليل في الشرائع أهل السنة أثبتوا الأنواع الثلاثة الأشاعر لم يثبتوا إلا النوع الثالث قالوا كل التشريع من الابتلاء الحكمة فيه في الامر فقط والمعتزلة اثبتوا النوع الاول فقالوا كل التشريع فيه حكمة يدركها العقل فالعقل يحسن ويقبح مطلقا ويترتب على ذلك الثواب والعقاب أما أهل السنة والجماعة فقالوا بالأنواع الثلاثة وقالوا إن الثواب والعقاب مما لا يدرك إلا بالشرع وإذا عرفنا هذه الأنواع الثلاثة يا إخوة تنحل عندنا مسألة التحسين والتقبيح العقليين ونفهم المسألة فهما صحيحا وهو الذي قرره أهل السنة والجماعة حقيقة بقية طرق معرفة يعني المقاصد لكن المبحث طويل لا يكفي ما بقي من الوقت والإخوان يعني يريدون أن نجيب على بعض الأسئلة فعلنا نقف هنا إن شاء الله ثم نجيب على بقيه نجيب على بعض الأسئلة. وأنبه الإخوة إلى أنكم غدا إن شاء الله ستأث... ست... ستأثرون بالشيخ علي التويجري في وقت العصر كله يعني لن أتمكن من الحضور لاني مسافر غدا إن شاء الله وسأعود في نفس الليلة إن شاء الله عز وجل وسيكون الدرس يوم الأربعاء قائما لكن غدا إن شاء الله ستكونون مع الشيخ علي في وقت العصر كله سأل الله أن ينفع بعلمه هنا الأخ يقول الأحذاء الأخ يقول نرجو إعطاءنا ملزمة لشرح مقاصد الشريعة الحقيقة أني يعني شرعت في كتابة يعني مذكرة في مقاصد الشريعة آمل إن شاء الله أنكم لا تنتهون من الدورة في آخر يوم إلا وهي موجودة عند يعني الإخوة ولعلهم يتمكنوا من تصويرها أو تبذل لكم توضع في مكان لتصويرها لأن في الحقيقة نحن قسمنا المقاصد إلى ثلاثة اقسام يعني العلم من حيث الدراسة ففي هذه الدورة سندرس القسم الأول ثم إن شاء الله هناك قسم ثاني وهو قسم المصالح والمفاسد ووضع الشريعة للإفهام ثم هناك قسم ثالث وهو دراسة مقاصد الشريعة في الأحكام يعني أن نأخذ أمثلة من مقاصد الشريعة في الطهارة في الصلاة في الصيام في الحج حيث نطبق ما مضى على هذه المسائل وهذه في الحقيقة تحتاج أن ندرسها على ثلاثة مراحل في هذه الدورة ندرس المرحلة الأولى ثم إن شاء الله عز وجل سندرس المرحله الثانيه والثالثه ان شاء الله عز وجل يقول الاخ هنا من غلب على ظنه ان صلاه الفجر تؤدى في غير وقتها فليعمل بهذا الظن يا اخوه مواقيت الصلاه عامه للامه وليست لفرد فرد ولذلك يا اخوه لا يجوز لفرد فرد ان ينفرد بها بل الواجب الرجوع الى علماء الامه والنظر فمن كان عنده مثلا شبهة في وقت الصلاة في بلده فليراجع علماء البلد وطلاب العلم ويتحققون من المسألة قبل أن يبث الأمر في الناس ويشكك الناس في أهم عباداتهم يتحقق من الأمر من قبل لجنة من طلاب العلم ثم تراجع وزارة الوزارة المعنية بهذا الأمر و. يعني يعمل بهذا أما أن ينفرد الناس بهذا ويتشتتون وقد بلغنا أن بعض الشباب لا يصلون الفجر جماعه الآن لأن الجماعة يقولون في البلاد تكون قبل الوقت من غير تتبت بحث ومراجعة لطلاب العلم ومساءلة مع أهل العلم فالحقيقة هذا الأمر يعني خطأ ولا ينبغي تشكيك الناس في أهم عباداتهم الا وهي الصلاة بل ينبغي التثبت والتبين والمراجعة ومراجعة أهل العلم ثم إذا تبين لطلاب العلم مثلا التقدم على الوقت فأرى في مثل هذا أن يرجع إلى العلماء المؤثرين في البلد أو في غير البلد ويكتب إليهم ليكتبوا أيضا إلى الوزارة المعنية في هذا الأمر ويكون الناس على أمر واحد أما أن يتفرق الناس في صيامهم وصلاتهم هؤلاء يمسكون وهؤلاء ياكلون وهؤلاء يصلون وهؤلاء لا يصلون وهؤلاء يفطرون وهؤلاء لا يفطرون لا شك أن هذا الأمر تاباه من قاصد الشريعة وهذه من المسائل العامة التي يجب أن يسعى فيها أن تكون كلمة المسلمين في البلد واحدة وأيضا أن يرجع فيها إلى القائمين على الأمر في البلد الأخ هنا يقول ما هو المختصر الفقهي الذي تنصحون المبتدئ به الحقيقة يعني انا أميل كثيرا إلى منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله من جهة الابتداء منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله سار فيه الشيخ رحمه الله على أمرين الأمر الأول ذكر الكليات في الباب الأمور التي لا بد منها في الباب والأمر الثاني ما يرى أنه راجح بناء على الأدلة لا على التقليد وهذا نافع جدا والحقيقة أن نفس شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم في الكتاب ظاهر جدا ولذلك لو أن طالب العلم قرأه بل وحفظه لكان في ذلك خير كثير ثم بالنسبة للمختصرات أنا دائما أقول للإخوة يعني المختصر يجب أن ينظر فيه إلى أمور الأمر الأول ما هو موجود في البلد مثلا إن كان الموجود في البلد الفقه المالكي فيحسن أن تأخذ مختصرا في الفقه المالكي إن كان الموجود في البلد الفقه الشافعي فيحسن أن تأخذ متنا ومختصرا في الفقه الشافعي وهكذا لأن هذا أدعى لقبول دعوتك وأدعى لبيان الحق للناس لأنك عندما تشرح مختصر معروفا في البلد وتقرر الحق من خلال شرحه هذا أدعى لي القبول الامر الثاني ان ينظر في الخدمه لهذا المتن من جهه الشرح لان المقصود بالمتن ما بعده فالمتن المخدوم اولى من غيره يعني مثلا لو كان الانسان يعني يريد ان يختار متنا مطلقا فيقول مثلا أبدأ بزاد المستقنع لماذا لان زاد المستقنع شرحه الشيخ صالح الفوزان بحل الفاظه في الشرح المختصر ثم شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالترجيح وهذه الطريقة المثلى للتفقه على المتون ان تقرأ المتن ثم تقرأ المتن بشرحه بشرح الفاظه ثم تقرا المتن بالترجيح ثم تنطلق بعد ذلك الى فقه الخلاف يقول الأخ إن بعض طلاب العلم يقولون إن الشاطبية رحمه الله بنى الاستدلال بالكتاب والسنة على المقدمات المنطقية العشر عند الأشاعرة وهذا في الحقيقة غير صحيح المقدمات المنطقية المعروفة بمقدمات الرازي ليست موجودة في موافقات الشاطبي إلا من باب منازلة الخصوم يعني من باب يعني الإثبات على الخصم أما منهج الشاطبي الكلي العام الذي بنى عليه فهو منهج الاستقراء والتتبع منهج الاستقراء والتتبع صلى الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم